الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع عبدان وبعد وصلنا بحمد الله تعالى إلى الدرس الأخير من أحكام الجنائي من مثل الشيخ خليل بن إسحاق لفق الإيمان الماضي قال رحمه الله هو يتحدث عن مسألة شق ضق الميت لسبب من الأسباب قال رحمه الله وبقر عن مال كفر ولو بشاهد ويمين لا عن جنين وتؤولت ايضا على البقر الرجية وينقدر على اخراجه من محله فعله والنص عدم جواز اكله لمضطر وصفحه اكله ايضا نسأل شقة بطن الميت البقر بطن الميت من المسائل الهامة اللي تعرض لها الفقهاء في احكام الجنائز وتعرضوا لها في قواعد الفقه في مسائل المفسدة والمصلحة وفق بطن ميت او بقر بطن ميت كما يعبر عنه الفقه ماهو حالة تانية الحالة الاولى بطر البطن الاستخراج المال اللي بتلعب الحالة التانية بقر البطن الاستخراج الجنين من المرأ هذول الحالتين اللي المصنف رحمه الله لكن في غير المدى في حالات اخر او في اسباب اخر الحال الاولى وهي حالة تفقدت من مية المال اللي اتلعوا المصنف يرى جوازا اذا اتلع مالا كثيرا او قليلا يعني كثيرا او قليلا او قيمة الفضعة غير او ماس هذه صغيرة بالحجم او قليلة الحجم لكن قيمتها كبيرا ولماذا اجازه المصنف لذلك؟ قالوا اجاز المصنق ذلك ليفعته على خرمة الماء لان هنا قد يكون من صدق الابطلاع قصد السرقة يعني انسان اخيانا يبتلع قطعة من الناس او قطعة من الناس بقصد ان يسرقها من صاحبها فربما مات بسبقها او مات بعدها بيسير او بعدها بكثير في هذه الحالة لا تقوم له الخرمة بل يسقط او تسقط بطنه ويستخرج منها الماء لبقى اذا كان يبتلعوا عن قصد يستخرج إذا كان اتلع عن غير قصد لكونه خطأا لكونه صغيرا أو لكونه مجنونا أو لكونه مريضا أو أكلها في طعام خطأ أو نحو ذلك في النهاية إذا كان الامتلاع أياً كان سببه، يستخرج ذلك من بطن الملك ولكن يشتغط حتى تثبت عملية الاستغراج عليه يشتغط قبلها ثبوت الامتلاع إما بأطلعه قبل النوت أو بشروط سواء كان شهدين او يشاهدوا لكن نسألك شخص بطن المرأة الميتة لاستقراج الجنين منها ظاهر المدونة ان المرأة اذا مات ففي بطنها جنين لا يستخرج ولكن في تأويل اخر في المدونة ان يجوز استقراج بطن المرأة لاستقراج الجنين ان رجيا خلاص الجنين حيا كما لو كان الجنين فعلا ثابتت حياته وان يمكن استقرار حياته بعد حياة امه تكون في السادع أو في السادس أو نحو ذلك لأن ابن ستة أشهر يعيش وابن سبعة أشهر يعيش أيضا وبعد فقهاي المالكين أشاروا إلى إن الشخص يقوم من اليمين أو اليسار أو الأمام أو الخلف، استراجا إلى كلاما نكتب في ذلك إن سكان الجنين الأنسى تشق من هنا وإن كان الجنين زفر تشق من هنا لكن المحك الرئيسي في ذلك طول قول الأطباء أو قول آخر يعني يقولون ان المية يمكن استخراج الجنين من استخراجه من هنا او من هنا كمان ما اسألت البطن لاستخراج استخراج المية يرشع في فعلها الى اهل الطب يعني هما اللي يحددوا السبب او يحددوا امكانية نجاح الشخط او عدم نجاح هما الذين يتولون ذلك وذلك بعد ماذا بعد استنفاذ المحاولات في استخراج الجنين بالشكل الطبيعي يعني توجيه المرأة بالشكل الطبيعي بآلات أو بأدوية أو نحو ذلك وإن كان هذا بقدر العادة لا صعوبة لأن عملية الولادة تقوم على فكرة تقوم على عملية الدفع من الداخل إلى الخارج والدفع من الميه. يعني تقطع شخص الميت يعني الميت تهمد حركته تماما ولكن ألا تبدأ إذا استطاع إخراج الجنين من بدن المرأة بالشكل الطبيعي فلا داعي لذلك. وهم الذين يعتمدوا قولهم ويعتمدوا صنيعهم في ذلك مسألة شخص وطن المين لإخراج الجنين أو لإخراج المال نعلق عليها تعليق بشكل واسع شوية نقول إن مسألة ابتلاع قدر كبير من المال أو الضمارة كمينة اقتصادا فالحكم فيها محل اتفاق ومفيش فيها الخلاف إلا إذا المالك أسقط قدر المعنى ان لو الميت قبل ان يموت بلعها اغتصابا او بلعها قصلا من سرقتها ففيها اتفاق عند جنهور العلماء ما فيش فيها خلاف عند العلماء اني مستخرج وهذا كلام الامام البقدام رحمه الله في مونه الا اذا الميت قام بالتناجل لكن مسألة استخراج الجنين الحي عندما تمت فيها خلاف من حيث الظاهر الحمدنا يرون ان حيات الجنم غير مؤكدة وبالتالي استنقاذ حي هذا شيء غير معلوم وبالتالي لا يستخدم لكن لو اخذنا بعلا اعتبار مسألة ان الطب كان تقدم واصبح في هذا العصر الان كانية ان احنا نحصد على علم يقيني ان الجنم حي او غير حي وان استخراجه ممكن او غير ممكن فان العلا التي من اجلها خالفة الحنبير الجنون تزود ويعود مظهر الخلاف الى مظهر مفاة و... الاستطهاء لن نتكلم في هذا الامر قالوا ان يجوز هذا الشق لغ... عملا بغلبة الغن ان الجنين سيخرج حي ولذلك بعض الورماء المعاصرين يرى جراز تشريخ المجني عليه اللي مات قبل اسبات الجريمة الادي اسبات الجريمة المتغذى عنه وراء يستطيع في ذلك ظاهر لان هنا يتعلق حق للغير فاذا كان هذا الامر يجوز تبديا لاسبات جريمة لأن يجوز لإخراج الميت الحي من الميت هو أولى يوسف الدهو رحمة الله تعالى عليه له مقال طيب جدا في هذا الشأن في المجلة كانت تمشر منذ سنوات عديدة اسمها مجلة نور الإسلام والآن الحمد لله في هذا المقام في مقالات كثيرة وفي مؤتمرات تناولت ولد قضية استخراج الجنين من بطن الأم وما لها وما عليها من الأحكام في مسائل كثيرة وصلنا الان الى مسألة او مقطع اخير من النقاط التي تتلب فيها المصنف في مسائل الجناز وهو مسألة دفن المشركة اللي حملت المسلم مسألة تولي الميت المسلم تغسيل وتكفين وليه الكافر او العكس يقول المصنف رحمه الله ودفنت مشركة حملت من مسلم لمقبرته ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتنا وعني ميت البحر به مكفنا إن لم يرجى البر قبل تغيره ولا يعذب ذكاء لم ينصده ولا يترك مسلم لوليه الكافر ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا يكيله القبره إلا أن يضيع فلواري والصلاة أحبه من النفل إذا قام بها غير كان كجار او صالح النص في حوالي خمس مسائل او ست مسائل مسائل الدفن المرأة المشركة اذا كانت حامل من شخص مسلم. المرأة المشركة التي لا تدين بدين الاسلام اذا حملت من شخص مسلم كما لو تزوج المسلم اليهودية او المصرمية او غيره تزوج المجوسية او وطئت بشمها او نحو ذلك او اسلم عنها فانها حين اذن تدخل المقابل اهلها لأنه لا من الجنين إلا بعد ولادته لأن الجنين في بطن أمي من السابة تعوده من أعضائه حتى يفارقها فيأخذ أحكام جديدة هذه المرأة يلي أثناء وتغسيلها وتكفينا أهل الدنيا وتوضع في مقبرتهم ولا نتعرض لهم بعض الثاني العلم يرى أنها لا تدخل لا في مقابر الكفار ولا تدخل في مقابر المسلمين بل تدفل بين تلك المقابر يعني بين البيانين. وتوجه هي نفسها إلى قبلة الكفار وحين أن يكون جنينها متجنا إلى قبلة مسلم إن كان يتأكى ذلك أن لم يتأكى ذلك تكثر على أي كيفية المصنف رحمه الله قال كلمة هنا فأخذها عليه الصغر حيث قال ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلته. هذا الكلام هنا مقحن في هذا النقاط، وحق أن يتعلق بقوله سابقا إلا أن يضيع فليوريه إلا أن يضيع بكلامي للآتي إلا أن يضيع فلواريه يعني إن الإنسان المسلم يواري أباك الكافر إذا خاف عليه قد وهذا وهذه سيتكلم عنها المصنف لاحقا مسألة أخرى وهي مسألة تفن الإنسان اللي مثل بحث معروف إن البحار والمضعيطات تجري فيها سفريات طويلة وتأخذ فيها السفل والبواخر العلاقة أياما وربما الأشفر مما للصيد او للتجارة أو, او لأي صدر من الاسفل فلو ان الانسان نات في سجينة في البحر ماذا نصدع به هنا ان كان البر قريبا اي بر يعني سواء كان البر بلد او اي بلد او جزيرا من الجزر في وسط البحر ان كان البر قريبا مرتجع ان نصل به الى البر بدون ان يتعثر او بدون ان يتغير بذن او كان عندنا من الالات والتلاجات والردات التي تخفض على الميت لتناه مدة طويلة ففي هذه الحالة ننتظر حتى نصل به البرن لأي شخص من الأشكال سواء وصلنا للسفينة الكبيرة التي نحن فيها أو أوصلناه بقارب صغير وأرسلنا معه شخصا أو شخصيني ليتفنان في جزيرة أو في البرن في هذه الحالة لا ينبغي أن يدخل إلا في البرن لكن ملخش هي أن يتغير الميت أو, او لم توجد وسيلة لتوصيل الميت الى اقرب مكان بري فمي هذين حالة يدفن الميت في البحر كيف يدفن الميت في البحر والله سبحانه وتعالى يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نقريكم ثالثا اخرى الدفن في البحر هو دفن في الارض لان البحار تجري على سطح الارض يغسل الميت ويصلى عليه ويشد عليه كثر ووقى في الماء مستقبلا اغطلنا مقرفا على جنبه الايمن او على شق الايمن هو وقع خلاف المذهب فلنوضع معه شيء ثقيل كحجر او قطعة ثقيلة من الحديد بحيث ان يعرق فيبسل في البحر قال بعض العلماء بذلك ومنهم امام سحمين رحمة الله تعالى عليه ومنهم علماء اخرون في غير ما مالكين لكن الامام اصبح ومن الماجسون قالوا انه لا يثقن الميل بشيء بمعنى إن هو يلقى على البحر اليافر في الحالتين سواء طفر او سواء القيام في البحر قد يأكله السمك وقد يتحلل بدنه لا بأس لذلك وانما هذه طريقة الدفن لمن ناته في البحر لكن هنا ينضج ان توقف عند مسألة هامة لو الميت في البحر فاخرة الامواج تنتقل به من موضع الاموضع حتى وصل الى بر يعني ان وصل الى شاطئ بلدة أو وصل الى جزيرة بها اناس اذا وجدوها على تلك الحالة وينبغي عليهم ان يأخذوه ويأتفنوه في الأرض يعني يأتفنوه في الأرض ويأتفنوه نسأل البكاء الأهل الميت عليه ومدى عذاب الميت أو عدم عذابه لذلك أسأل في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره بما يميح عليه أو إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه رحمه الله يقول ان الميت لا يعذب بالبكاء أهل عين إلا إذا كان تأوصحهم بذلك او علم من حنيل أنهم سيقولوا ولم ينهي هذا هو المفهوم من كلام المصلى فإن الميت أوصهم بالبكاء أو علم من حنيل أنهم سيقولوا ولم ينهي هذا من كلام المصلى فإن الميت أوصهم بالبكاء أو علم من حنيل أنهم سيقولوا ولم الميت أوصهم بالبكاء أو علم من حنيل أنهم سيقولوا ولم ينهي هذا هو المفهوم من كلام الميت أوصهم بالبكاء أو علم من حنيل أنهم سيقولوا ولم ينهي هذا هو المفهوم الميت عليه بالبكاء أو الميت بسبب ذلك ورؤية بأنفاظ متعددة وفيها محام المتعددة للعلماء فعلى سبيل المثال الروايات: رؤية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال فك سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم لما يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسحو فلما دخل عليه فوجده فيه عاشية أهيه فقال قد قضى يعني مات قالوا لا يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرأى قوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بذنع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أنه يرحم وإن الميت يعذب ببكاء أهل العين في رواية عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يعذب في قبره يننيح عليه الرواية اولى في البكاء الرواية الثانية في النياحة وتقدم لنا جواز الذكاء وحرمة المياه. وفيها حديث كثير عن صباح هذه الروايات المحامل اللي اللي ما تكلموا فيها قالوا ان الحديث في ثلاث محامل أو ثلاث توجيه التوجيه الاول ان الميت يعزب البكاء عليه مطلقة يعني سواء عائلنا انهم سيكون او لم يعلم سواء اوصى او لم يوص التوجيه الثاني ابن ميت عذب لو اوصى بذلك ونفذك قصيرا كانت عادة الجليل انهم يوصون الاموال يوصونا ابناءهم او نساءهم ان يبقوا عليهم ويعديل مآخرهم يقول طرفة ابن العبد اذا انا ميت فنعيني منها انا اهلهم وشقي علي الجائد ويبناتنا بيه ويوري عن عبد المطالب في بعض اشعاري انه اوصى زناته بان يبكين عليهم ويبكينهم ويعديلنا مآخرهم في قصودة طويلة لعبد المطلب ابن هاشم قبل وفاة المحمل التالي انه يعذب بسماع بكاء اهل ويرقره يعني اذا محمل بعيد جدا في الحديث او محمل غريب في الحديث جدا رحم الله الفقهاء الذين قالوا به هذا عند التاس والاكليل والذخيرة قام ان الميت يعذب يعني يتألم بان بسبب يسمع بكاء اهل ويرقره يعني بكاء من أجله. من أجل يوم. في محمى آخر في الحديث لم يذكر الإمام القلاة رحمه الله ولم يذكره صاحب التاري والإكليف وهو محمى الأم أن, إن الحديث يريد به ميت من أجل المسلمين جسراد هذا من رواية عن ابن عبدالس رضي الله عنه أنه قال في حديث عمر السابق يقولون أن الميت عبد في قبر بمريح عليه, عليه لما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لأعِيش. ذكرنا ابن عبداسقى الله ورهبنا. فقالت رحم الله عمر. والله إن حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب المؤمنة بكاء أهل علي. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذلا بكاء أهل علي. رواة أخرى عن شعيب الأروى عن أبيه قال ذكر عند أعِيشة قول ابن عمر أنني أعذب بكاء أهل علي. فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن سنع شيئا فان يخفضهم إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة الولي وهم يبكون عليه فقال إنكم تبكون وإنه ليعذب فالعذاب في الروايكين هنا محمول على عذاب الكافر وليس على عذاب المؤمن والرواية سبق ذكرها ومروية في كتب السنة عن الإمام المسلم وغير هنا مسألة أخرى وهي هامة جدا مسألة الولي الإنسان المسلم إذا مات ولم يكن له وليم من المسلمين وجاء أوليائه من الكفار ليتولوا أمر الغسل والكفن والدف ديما التنوع من زي ينبغي أن يباشر ذلك منه من المسلم نفس المسألة لا يجوز الإنسان المسلم أن يغسل أبي الكفر لأن الغسل تطير وتبل الصلاة وهو ليس نتانيا ولا يتبعه ولا يبقل قبره إلا أن يخاف عليه الضياع فليوريه بالتكتير في, في شيء وروايه بالدفن أيضا لكن لا يستقبل بيها قبلتنا لأنه ليس من أهل تلك القبل وأخيرا ختم المصنف رحلاته رحمة الله تعالى عليه بالكلام عن صلاة الجنازة ببيان فضل صلاة الجنازة على صلاة النافئ تقدم لنا حديث سيدنا رضي الله عنه أرضا من خيض الجنازة حتى يصلى عليها فلا مطيرات ومن سيدها حتى تغفن فلاه قير عطان قير ومن قير عطان قال مثل اول الجبلين العظيم هنا الامام مالك رحمه الله تعالى لن يستحب الصلاة على الجنازم افضل من صلاة النافذ وافضل من دروس في النسك بشرطين الاول ان يقوم بها الغير يعني تكون الصلاة سيقوم بها غير وان يفرد كفاية لكن ان لم تقوم الا على التعيين الثاني أن يكون الميت ممن له حق كالجار والقريب والصديق والعالم والرجل الصالح ونحو ذلك يعني الصناعة والجنازة أفضل من مطلق النوافق لو كان وجهة الجنازة وجهة لها من يصلي عليها أو كان الصلاة على عالم أو صديق أو قريب فالأفضل للإنسان أن لا يترك صلاة الجنازة بل يحرص الإنسان في نأذي على الجنائز لأن فرود الجنائز له فضل كبير للحي وفضل كبير للمي أبناءنا الطلاق وصلنا بعون الله تعالى مترتيقي إلى الكلام حول أحكام الجنائز وستبانرنا خلالها وجهة نظر وجهة نظر الإمام خليل رحمة الله تعالى عليه وشغاح كتابه من الأحكام التي وافقت فيها جمهور طهاء أو خالفت فيها وجمهور اختلفها لذلك نلتهن من حديثنا حول كتاب الجنائز وفقته الله تعالى من الخير والبر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى